بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق أن نجم الساقب إن كل نفس لما عليها حافظ فَيَنْظُرُ الْإِنْسَانُ مِمَّا خُلِقَ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ الْكَوْنَ جَمِيعًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ يوم تبل السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدق إنه لقول تصد وما هو ان نوم يكيدون كيدا واكيد كيدا فمهل الكافرين امهلهم ريدا